وَلا قَدِ زَيًاَّ السَّمَ أَدٌّ يَ بِمَصَابِ حَوَجَعَلن خَجُمَ للِشَّطين وَعْتَدِنَلَهُُمْ عَذاَابَ السَّعيد وَلَِّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذاَابُ جَخًَاَّ مَ وَبِسَ اِذَا الْقُ فِيْنَا سَمِعُوا لَغَاشِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيْنَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بَلَا قَدجَ أَنا نَذِيرُ فَكَذَّبنَا وَقُلناَ مَا نَزَّل اللَّهُُ مِنْ شَيْيد إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي بَلَالِ كَبِ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 وَقِيلَ غَاذِى الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ